ونتدارس فيه بحول الله عز وجل بابا في حد الشرب وحد المحارب ومن يستحق القتل حدا قال المصنف باب حد الشرب من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيد، وقتله في الرابعة منسوخ فصل والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط. أما قول المصنف من شرب مسكرا مكلفا مختارا فقد تكلمنا عنها في بعض الحصص السابقة وتكلمنا على مسألة التكليف والمقصود من هذا الاشتراط والتقييد الذي اشترطه المصنف هنا وأما شرب الخمر فمن المعروف من دين الإسلام بالضرورة أنه كبيرة من الكبائر وأنه من أشد المصائب والرزايا التي يمكن أن تصيب الإنسان في بدنه وعقله ومن من أشد المصائب التي تصيب الأمم بالنحلالي وتكون سبباً في هلاكها ولأيده بالله تبارك وتعالى وإذا علمنا بأن الشرع الحنيف قد جاء بحفظ مجموعة من الكليات هي التي يسميها بعض الأصوليين بالكليات الخمس التي أكبرها حفظ الدين والتي منها حفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال إذا عرفنا ذلك فإن مجمل الحدود الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى جاءت لأجل حفظ هذه الكليات الخمس، فمثلا حد الردة قتل المرتد يدخل في باب حفظ الدين، ومثلا حد الزنا وما يلحق به من التعازير التي يفعلها الإمام في حق الزناة واللوطية ومن في معناهم يدخل هذا كله في باب حفظ النسل وحد الشرب أي شرب الخمر والنهي عن شرب الخمر داخل في كلية حفظ العقل لأن الله عز وجل قد تفضل على الإنسان بهذه النعمة التي هي نعمة العقل، فكل ما يسلب منه هذه النعمة يجب أن يبتعد عنه الإنسان ويجتنبه فمن هذا كان شرب الخمر حراما، ومن هنا يلحق بشرب الخمر أو يلحق بشرب الخمر ما في معناه كأكل الحشيشة والمخدرات. وغير ذلك من أنواع المسكرات والمفترات من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة وإما أقل ولو بالنعال أي ولو ضربا بالنعال وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمري بالجريد والنحال جلدة في الخمر بالجريد الجريد معروف وهي انشئت أخسنو النخلة والنحال والنحال معروفة قال وجلد أبو بكر أربعين هذا الحديث معروف وحديث متفق عليه وعند الإمام مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر فمن هذين الحديثين ومن مجموعة من الأحاديث الأخرى يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد وشرع للمسلمين وللإمام أي لإمام المسلمين أن شارب الخمر يؤخذ فيؤتى به إلى الإمام فيضرب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد حدا معينا وقرر عددا معينا للضربات التي يضربها شارب الخمر فإن الراوي هنا قال نحو أربعين وجاء في بعض الروايات والأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه قدر تلك الضربات التي كان يضربها شارب الخمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو أربعين فشرع رضي الله عنه هذا الحد أربعين سوطاً أو أربعين ضربة ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كثر شرب الخمر واشتد في الناس أثره ف عمر رضي الله عنه لما لم يكن هناك توقيف من الشارع وهذا من أوكد الأدلة على أن الشارع الحكيم لم يشرع حدا معينا وعددا معينا لشارب الخمر وإلا لو كان صلى الله عليه وسلم قد بين بأن شارب الخمر يضرب كذا وكذا من الضربات لما كان عمر ومعه الصحابة لأن عمر هنا يستشير الصحابة لما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدلون عن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره بحيث يضطر عمر أن يستشير الصحابة وبحيث عبد الرحمن يضطر إلى أن يستخدم القياس هذا يدل على أنه ليس هناك نص في المسألة فيستخدم القياس ويقول أخف الحدود هو ثمانون ليه هو حد ماذا ليه هو حد القذف ثمانون جلدة قال فنجلد أحد أخف الحدود لأن لم يريد أن يجاوز هذا الحد الشرعي. فهذا يدل، هذا كله يدل على أن الشارع الحكيم لم يبين عددا معينا لشارب الخمر فإذا شارب الخمر يضرب فإن قلنا بالأخذ بسنة الخليفتين أو الخلفاء الراشدين أو الخليفتين أبي بكر وعمر ولا شك أن من علماء الأصول من يقول. بأن بالتمييز بين الخلفاء الراشدين وباقي الصحابة أو بالتمييز بين أبي بكر وعمر وباقي الصحابة مستدلين في ذلك ببعض الأحاديث التي تدل على مثل هذا القول مثل مثلا حديث العباد بن ساري فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذلك حديث استنوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر هذا ذهب بعض علماء الأصول إلى أن قول الصحابي وإن لم يكن حجة فإن وإن كان هذا الصحابي هو أبو بكر أو عمر أو الخلفاء الرشيدون فتصبح القضية كأنها سنة عن سنة شرعية لكن قلنا إذا قلنا بهذا القول فإننا نعمل ما عمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أن أقصى ما يكون هو ثمانون وأن الغالب أن يكون أربعون ضربة لأن هذا الذي فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإذا هذه المسألة رجعت إلى الإمام هو الذي يحددها وليس في المسألة توقيف عن الشارع الحكيم قال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين وهذا قد تكلمنا عنه آنفا بما يغني عن الإعادة وذكرنا ما يكون فيه غنيا عن أن نعيد الكلام مرة أخرى يعني لا بد من الإقرار أو لا بد من بينة ومن بين البينات المعتبرة في هذه الحالة شهادة عدلين اثنين قال ولو على القيء ولو على القيء أي إذا رؤية الشخص إذا شهد, شهد العدلان أو شهد أحدهما بأنهما رأيا شخصا يقيء خمرا يقيؤ خمرا فإن الإمام فإن عند ذلك قد ثبت حد شرب الخمر على ذلك الشخص وإن الإمام عليه أن يقيم عليه الحد الشرعي الذي هو الضرب كما أسلفنا فهمت يعني لا يشترط أن أن يشهد العدلان بأنهما رأيا ذلك الشخص يشرب الخمر بل يكفي أن يرياه يقيئها ودليل ذلك حديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه أن في زمان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم رجل شهد عليه رجلان فشهد أحدهما أنه شرب الخمرة وشهد الثاني بأنه رأه يقيء الخمرة فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها وحده حد شارب الخمر والحديث عند الإمام مسلم، فإذا يكفي قلنا أن تكون الشهادة على القي قال رحمه الله تعالى وقتله في الرابعة منسوخ أي قتل شارب الخمر إذا أتي به للمرة الرابعة هذا الحكم منسوخ لما أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ش قال من شرب الخمرة فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله فجابر هنا جابر رضي الله عنه هنا يبين لنا أن الحكم الشرعي الذي كان هو أن شارب الخمر إذا أتي به في المرة الرابعة وقد وردت بعض الروايات أنه في المرة الثالثة وضعة الروايات في المرة الخامسة لكن المهم المشهور في الروايات هو هذا إذا أتي به في المرة الرابعة فإنه يقتل ولكن جابر يقول النبي بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب في المرة الرابعة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا الحكم الشرعي قد نسخ قد نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يكاد يكون إجماعا لأهل العلم فإنهم متفقون على رفع القتل عن الشارب في المرة الرابعة أو في غيرها من المرات بل هو يحد في كل المرات التي يؤتى بها إلى الإمام هذا جل ما في مسألة شارب الخمر وليس كما ذكرنا فيها ليس فيها شيء كثير وليس فيها كبير خلاف بين الأئمة الفصل الذي عقده هنا قال والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسوات الآن لما تكلم المصنف عن الحدود الشرعية مثل حد السرقة وحد القذف وحد الزنا وحد شرب الخمر قال الآن مجموعة من المعاصي ليس فيها حد ثابت عن الشارع الحكيم فهل هذه المعاصي يجوز أو يجب على الإمام أن يعذر فيها وإذا عذر فكيف يكون التعذير هذا الذي عقد لأجله هذا الفصل ودليل قوله ولا يجاوز عشرة أسوات يعني في التعزير بالضرب إذا كان التأذير بالضرب فلا ينبغي أن يجاوز عشرة جلدات عشرة أسوات دليله ما ثبت من حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله، فهذا بالنسبة للتعزير بالضرب، للتعزير بالجلد أو بالضرب. وعندنا أحاديث أخرى تدل على التعزير بأنواع أخرى أنواع من التعازير. من ذلك حديث. صححه الحاكم أخرجه الحاكم وصحح إسناده وهو إن شاء الله تعالى صحيح وهو من حديث بهز بن حكيم أو من نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليله حبس رجلا في تهمة يوم وليلة هذا التعذير بالحبس وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه يعني أمر أبا عبيدة بن الجراح لما ولاه مكان خالد بن الوليد بعد يعني ما وقع بين عمر وخالد واتهم عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد أنه أعطى شيئا من أموال الله إلى غير ذلك فولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح وأمره أن يربط خالد بن الوليد بعمامته أن يربطه بعمامته يعني نوع من القيد هذا أيضا من التعزيرات الثابتة عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب رضي الله وتبارك وتعالى عنه فإذا هذا الحديث وهذه الأحاديث كلها تدلنا على جواز التعزير لكن ليس فيها شيء يدل على وجوب التعزير فإذا المعاصي وما أكثرها معاصي متعددة ليس في حد من الحدود الشرعية الشارع الحكيم ترك السلطة فيها لتقدير الإمام فإذا رأى الإمام أنه, أنه ينبغي فيها أن يكون فيها تعزير فإنه يعزر فيها وإذا رأى أنه لا داعي لذلك التعزير فذلك إليه وإلا فالمحاصي والمنهيات متحددة جدا سواء كانت كبائر أو غيرت من الكبائر فكثيرة جدا لذلك السلطة ترجع إلى الإمام فثبت لما قلنا بعدم الوجوب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد هناك مجموعة من المعاصي لم يعذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك الذي جاء عنده وقال له بأنه جامع في نهار رمضان جامع في نهار رمضان هذه معصية وهي واضحة ولا يمكن أن يعذر صاحبها ويقال مثلا جاهل أو كذا لأنه هذا يعرف بأن الحكم جاء اصلا لكي يطبق عليه حكم الله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بأي نوع من أنواع التعازير كذلك الذي لقي مرأة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لقي مرأة وأصاب منها كل ما يصيب الرجل من مرأته إلا أنه لم يكن زنا إلا أنه لم يكن زنا يعني بصريح الزنا يعني لم يكن مجامعة أيضا لم يقل له لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني مجموعة من المعاصي من هذا النوع التي لا يثوت فيها تعزير فهذا إذن يرجع إلى الإمام يجوز له أن يحبس مثلا من يخشى ضرره على المسلمين فهمت واحد يخشى ضرره على المسلم مثلا مبتدع ينشر بدعته شي بدعه من بدعة العقديه الخطيره جدا ينشر بدعته يجوز له أن يحبسه مثلا لكي لانه يخشى من ضرره على المسلمين وهكذا يعني كل هذه الأمور الباب فيها مفتوح ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد المحارب. قال هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض. يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة عليه. سقط عنه ذلك سقط عنه ذلك هذا حد المحارب قال هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض للآية الكريمة الدالة على ذلك وهي قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نويم ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في لاهرة عذاب عظيم هذه الآية أكثر أهل العلم في تفسيرها يقولون بأن المراد منها ما هو يقولون بأن المراد منها هو المسلم المفسد في الأرض هو المسلم المفسد في الأرض لا الكافر لأن هناك قولا آخر في أن المقصودة بهذه الآية هم الكفار ودليل ذلك أن الله عز وجل بعد هذه الآية قال إلَّا الَّذينَ تابوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إلَّا الَّذينَ تابوا من قبل أَنْ تقدر عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الكافر إِذَا تاب أي من كفره إذا تاب من كفره فإنه يعصم دمه وماله ويصبح له مال المسلم وعليه ما على المسلم سواء قبل القدرة أو بعد القدرة لا فرق بينهما فإذا هذا التقييد الذي هو إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يدل على أن المقصود بهذا هو المسلم الذي يفسد في الأرض يعني المسلم المحارب أو المسلم قاطع الطريق أو ما شكل ذلك من الأمور فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية وظاهر الآية القرآنية الكريمة أن كل من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله أو أنه مفسد في الأرض فإنه داخل في عموم هذه الآية لأن الآية نزلت في العرنيين تعرفون قصة العرنيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ثم اجتووا المدينة ف أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى مكان معين يأخذوا من أبوال الإبل فيشربوا منها فهم استاقوا تلك الإبل وأخذوها وكانت ليست لهم يعني نوع من السرق نوع من الإفساد في الأرض نوع من قطع الطريق فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وطبق فيهم الحد الشرعي الذي هو حد الحرابة فهذه الآية وإن كانت نازلة في هؤلاء العرانيين فإن كل صورة أخرى تتحقق فيها يتحقق فيها سبب النزول هذا فإنها داخلة في عموم هذا النص فهمت؟ لأن القاعدة الأصولية تقول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص وعليه كل صورة من مثل صورة هؤلاء العرنيين فإنها قطعية الدخول أي دخولها في هذا النص أو في عموم هذا النص قطعي فاذا؟ عموم الآية ماذا فيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فمعنى محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو محاربة الإسلام محاربة المسلمين وإيذاء المسلمين كل ما كان من هذا النوع فإنه داخل في هذا الباب ويفسدون في ويسعون في الأرض فسادا هو المعنى للإفساد في الأرض أه؟ قاطع الطريق مثلا داخل قطعا في هذا النص لأنه من الذين يسعون في الأرض فسادا ويقاس عليه أنواع أخرى متعددة من المفسدين في الأرض. فإذا هذا الذي يكون من هذا النوع ماذا يفعل به؟ يفعل به أحد أمور أربعة. أي يقتل أو يصلب. والصلب في اللغة، الصلب في اللغة يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون الصلب مؤديا إلى القتل أو أن يكون بعد القتل. ويحتمل أن يكون صلبا. غير مؤد إلى القتل فعلى القول الأول تكون إضافة الصلب إلى القتل من باب إضافة الخاص إلى العام أي القتل أمر عام أي شيء تحقق به القتل فهو داخل في, هذا في هذه الكلمة ثم خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خص بعد ذلك نوعا من أنواع القتل الذي هو الصلب فهمت؟ وعلى القول الثاني فإن العطف يقتضي المغايرة فإن العطف يقتضي المغايرة أي أن الصلب شيء والقتل شيء آخر معنى هذا الكلام اختلف العلماء في معنى الصلب وقلنا أن أي شيء يتحقق به معنى الصلب لغة فهو داخل في ظاهر الآية القرآنية الكريمة هناك النوع الأول أنه يقتل فهمت يقتل بنوع من أنواع القتل معينة فهمت ثم بعد أن يقتل ويصلى عليه وكذا بدل أن يدفن فإنه يصلب هذا نوع من الأنواح هو داخل في معنى الصلب يصلب لمدة معينة ثم تنزل جثته وتدفعه النوع الثاني أنه يصلب حيا يصلب حيا ويقتل خلال صلبه ثم النوع الثالث أنه يصلب ولا يقتل يعني نوع من التشهير به والتنكيل به فهذه كلها داخلة في ظاهر الآية القرآنية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال هذا واضح أو ينفوا من الأرض النفي من الأرض الأحناف يقولون هو الحبس ولكن هذا غير موافق لظاهر اللغة أهتمت والنظام القرآني يقتضي أن النفي من الأرض معناه التغريب كما ذكرنا آنفا في مسألة حد الزاني البكر وتكلمنا عن التغريب ومعناه ومشاكل ذلك من الأمور جيد قال يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري إذا كان قد سعى في الأرض فسادا إذا كان قد سعى في الأرض فسادا وهذا قد شرحناه آنفا وقلنا يعني معنى هذا الكلام قد شرحناه آنفا الآن بعض الأئمة استدلوا بحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وفي أخرجه الشافعي في مسنده وفيه أن ابن عباس قال في قطاع الطريق قال إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلو ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلال وإذا أخاف السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ف فإذا استدلوا بهذا وذهبوا إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا فيقال اولا أثبت العرش ثم نقش فإن الأثر غير ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه بل هو ضعيف إن لم نقل ضعيف جدا ثم لو ثبت فإنه يكون اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنهما ومثل هذا الاجتهاد غير ملزم غير ملزم للأمة ولا يلزم الأمة أن تتبعه تأذت خصوصا إذا كان ظاهر الآية القرآنية لا يقتضي مثل هذا التفصيل ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة في مثل هذا التفصيل جيد وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ان هذه الآية نزلت في المشركين وأذا قد أسلفنا القول على أن هذه الآية الصحيحة أنها في نازلة في العرنيين وعليه فإن هذا الأثر عن ابن عباس لا يثبت <تصفيق> جيد. قال فإن تاب, قبل القدرة فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم معنى ذلك أن قاطع الطريق إذا تاب من قطع الطريق قبل أن تقدر عليه قبل أن يأخذه الإمام فهذا لا يفعل به شيء هذا هو ظاهر الآن بخلاف الذي أخذ بعد القدرة فإنه إما يقتل أو يصلب إلى آخر الأمور الأربعة لكن مع ذلك معنى أنه إذا تاب لا يفعل به شيء أي من تلك الأمور الأربعة معنى ذلك, ماذا؟ معنى ذلك أنه سقط عنه حق الله سبحانه وتعالى لكن حقوق الآدنيين ما زالت متعلقة به ولا يوجد لدينا شيء يسقط هذه الحقوق الآدمية لأن هذا الاستثناء الذي في الآية الكريمة إلا الذين تابوا، إنما هو راجع على تلك الأمور الأربع أو تلك العقوبات الزجرية الأربعة التي ذكرت في ما قبل في النظم القرآني قبل ذلك وإلا غير ذلك لم يأتي عليه هذا الاستثناء وعليه إذا كان مثلا قد قتل فيجب القصاص وإذا كان أخذ المال فجب عليه رد ذلك المال وضمانه إلى غير ذلك من الأمور بمعنى أن الحقوق الآدمين لا تسقط عليه إنما الذي يسقطه هو حد الحرابة إذا تاب قبل القدرة سقط عليه حد الحرابة أما حقوق الآدمين فليس من شيء يسقطها فهذا حد المحارب أو حد الحرابة قال باب من يستحق القتل حداً قال المصنف رحمه الله باب من يستحق القتل حدا هنا لا ينبغي أن ينثبت علي علينا مسألة معينة يقوله قوله من يستحق القتل حدا هناك لان تعرفون أننا مثلا نقول بأن بعض الـ بعض الـ هناك خلاف مثلا عند العلماء في تاريخ الصلاة مثلا هل يقتل ردة ان يقتل حدا فالعلماء الذين يقولون هذا الكلام ويفصلون هذا التفصيل فإنهم يجعلون القتل حدا قسيما للقتل ردة أي مخالفا له ومناقضا له هذا الصلاح, هذا الصلاح وإلا فليس هناك شيء يدل على أن الحد لا يكون في الردة أو لا يسمى القتل ردة القتل بسبب الردة لا يسمى حدا ليس هناك شيء يدل على هذا الصلاح فإذا قولوا المصنف رحمه الله تعالى باب من يستحق القتل حدا أي كل من يستحق القتل كل من يستحق أن يأخذه الإمام فيقتله صبرا فليست القضية من باب ذلك الاصطلاح المعروف عند النات هل يقتل حدا أم يقتل ردة فيكون الحد في ذلك الاصطلاح مخالفا للردة لا هنا فإنه شامل للأمرين معا ذكر المصنف هنا مجموعة من الذين يقتلون أو يستحقون القتل قال هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استكتابتهم والذان المحصن واللواطي مطلقاً والمحارب طيب. أما قوله الحربي فهذا إجماع عند علماء المسلمين ولا خلاف في ذلك لوجود الأدلة الشرعية الظاهرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى أهل وسلم مثل عامة الآيات الدالة الآمرة بقتال وقتل المشركين المحاربين طيب. في قول الله عز وجل وَقَاتِلُ مُشِرِكِينَ كَاسْفَةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَ كَاسْفَةٌ إلى غير ذلك هذه مسألة إجماع وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أرسل السرايا إلى الناس أنه كان يأمرهم أن يدعو الناس إلى ثلاث خصال قبل القتال أو لا قبل القتال لابدًا هذه الدعوة التي فيها خصال معينة أن يؤمنوا بالله عز وجل يعني الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية وسيأتينا الكلام عن هذه الأمور في أبواب الجهاد والسيار أو القتال فلابد من هذه الأمور الثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغذوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهادرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين وعليهم ما على المهادرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين إلى آخر الحديث فإذا هذه أمور قد دلت عليها السنة النبوية الشريعة وهذا مسألة اتفاق ومسألة إذنها ثم قال والمرتد أي من الذين يستحقون القتل المرتد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه وأيضا في الصحيحين من حديث النعبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث التارك لدينه المفارق والجامعة أو في, في رواية أخرى كفر بعد إيمان أي الذي كفر بعد الإيمان وأن أبو موسى رضي الله عنه أبو موسى الأشعري قال في حديث له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بعثه ثم أتبعه معاذ بن جبل تعرفون معاذ بن جبل هذا من أئمة أصحاب علمائهم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه لما معاذ قدم على أبي موسى الأشعر ألقى له وسادة ليجلس عليها فنظر معاذ إلى رجل موثق مقيد بين يدي أبي موسى فقال له من هذا قال هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود. ثم تهوذ قال لا أجلس على تلك الوسادات التي أعطيتني قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله أو كما قال رضي الله عنه وأبوه يعني هذا هو قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الذي يرتد عن دين الإسلام. <تصفيق> إذن إجماع الإجماع, الإجماع قائم على هذا الحكم على أن المرتدة يقطع. أما المرتدة أي المرأة التي ترتد فوقع فيها خلاف. وقع فيها خلاف. والجمهور على أنها تقتل مثلها مثل المرتد وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا تقتل ولكن تحبس ولكن تحبس حتى تسلم وفي الحقيقة عموم الأحاديث تدل على أن المرتدة داخلة فيها فهي أيضا تقتل لعموم الأحاديث من بدّ لدينه فقتلو فالمرتدة داخلة في من الذي يبدل دينه؟ أما النهي عن قتل النساء المشركات خلال الحرب فليس في محل النزاع أصلاً نحن لا نتحدث الآن عن الحرب التي تكون بين المسلمين وأعدائهم الحربيين فإنه في هذه الحرب لا ينبغي قتله النساء هذا واضح ومعروف من دين الله عز وجل وسأأتينا إن شاء الله تعالى في الأبواب الجهاد لكن هذا شيء آخر هذا مرتدى أي مسلمة رجعت عن دينها إلى دين ماذا إلى إلى الكفر فهذه تقتل وعليه ليس لمن لي قال بخلاف هذا القول متمسك أصلاً عليه المرتدة حكمها حكم المرتد <تصفيق> طيب هنا في الحقيقة شارح الدرر البهية صديق خان عقد فصلاً طويلاً في الكلام على مسألة التكشير ومسألة العزر بالتأويل ولأذر الجهل ومشاكل من ذلك من الأمور ونقل مجموعة من هذه النقل جل هذا الفصل عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيدة الجرار وغيرها من مصنفاته وعامة ما ذكر هنا صحيح إلا أنه قد يفهمه بعض الناس فهما خطأا فيحملون الإمام الشوكانية أقوالا هو منها بريء من ذلك التركيز الإمام الشوكاني على مسألة شرح الصدر بالكفر وأنه لا ينبغي التكفير إلا في هذه الحالة يعني نحن نحمل كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على أحسن المحامل ونقول أن مقصوده بذلك إنما هو الرد على بعض من كانوا يسارعون في التكفير دون أن يكون لديهم مستندات شرائية واضحة وإلا فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ثبت عنه في الكثير من المصنفات كما في هنا أنه لا يشترط مسألة شرح الصبر بالكفر أو الاستحلال القلبي لتكفير من قد كفرته نصوص الشريعة مثل ساب الله ورسوله والدين أو مثل الذي يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وله في ذلك كلام نفيس في رسالته دفع العدو الفائل، فقد تكلم فيها عن كفر الذي لا يحكم بما أنزل الله عز وجل إلى غير ذلك من الأقوال فالظاهر أن كلامه هذا ينبغي أن يحمل على هذا ويقيد بكلامه في مواضع أخرى من كتبه فهمت؟ والذي نعرف نحن من دين الإسلام ومن العقيدة التي هي العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن التكفير حكم من الأحكام الشرائية له موانع وله شروط لا بد من انتفاء تلك الموانع وهي ثلاثة موانع كما ذكرها أهل العلم وهي الجهل والتأول المستساف المقبول والإكرار لا بد من انتفاء هذه الموانع فإذا انتفت هذه الموانع فإن حكم التكثير يلحق بالمعين كما هو معروف من عقيدة أهل السنة والجماعة أما هذه الاشترافات التي أصبحت تشترط في هذا الزمان من قبيل الاستحلال القلبي وشق قلوب الناس والبحث في فبورهم عما يكنونه من محبة أو بغض لهذا الدين فهذه اشترافات باطلة لم ينزل الله ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وهي مأفوذة من جراب الإرجاء المقيف ومستقات من في, في الانهزامية أمام ما يأتينا من الغرب وأمام جحافل الردة التي أصبحت تحيط بالمسلمين فهذه الانهزامية ولدت عند بعض النات لما رأوا أنهم أحقى وأقل من أن يجابه هذا السيل من الردة ومن الفجور ومن الكفر المجابهة الصحيحة والمستقيمة التي ينبغي أن يفعلوها لجأوا لما رأوا أنهم لا يستطيعون ذلك لجأوا إلى التأويلات الباطلة وإلى الشبهات السقيمة التي ليس عليها برهان ولا دليل من دين الله عز وجل وإن شاء الله تعالى هذه الأمور معروفة لديكم وإنما وجب التنويه إلى ما جاء في كلام المصنف هنا لألا يختر به بعض الناس وقلنا كل يؤخذ من كلامه ويطرق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فنحن نتعبد الله عز وجل نتعبد الله عز وجل بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء عندنا وسائل للبلوغ إلى الدليل الشرعي وليس هم أنفسهم أدلة شرعية بل هم وسائل إلى بلوغ الدليل وإلى معرفة الدليل ثم قال والساحر أي من الذين يقتلون ويتحقون قتل الساحر لأن عمل السحر من أنواع الكفر ولأن ذلك ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء من حديث جنب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف يعني قتله وهذا الحكم أيضا ثبت عن مجموعة من فحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الساحر أما قضية كفر الساحر وعدم كفره ففيها تفصيل راجع إن شاء الله تعالي يرجع إلى مسألة هذا السحر الذي يفعله هذا الرجل من أي قبيل هو من أي قبيل هل هو من الكفر أم ليس من الكفر فإن كان كفرا فطاحبه يقفر وإن لم يكن كفرا فطاحبه يقفر هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يكون في مسألة تكفير الساحر قال والكاهن أي الكاهن أيضا يقتل لأن الكهانة نوع من الكفر لأن الكهانة نوع من الكفر، فإذا كان تصديق الكاهن قد ورد فيه من الوعيد الشديد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتا كاهنا أو عرافا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان مجرد الاتيان أو مجرد التصديق كافيا في هذا، فكيف يكون حال من هو بنفسه يتكهن؟ يعني الكاهن بنفسه شكله أمره خطير. وهذا هو القول الصحيح في الكاهن قال والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين هذه محل إجماع عند المسلمين وليس فيها خلاف ولم يكن فيها خلاف في وقت من الأوقات في تاريخ الأمة المحمدية كلها وما ينبغي أن يكون فيها خلاف إلا خلاف قد يأتي من بعض الشزابي الذين خرجوا في هذا الزمام بفقه مستحدث وعقيدة مستبشعة مستكرهة فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة واشترطوا اشتراطاتهم الباطل التي تكلمنا عن بعضها آلفا ولكنهم إنما يغرفون من لا شيء أما نحن بحمد الله عز وجل فنغرف من بحر ضخم لا تكدره الدلاء هو بحر أهل السنة والجماعة أهل الحليف نظر الله وجوههم فالتاب لله ولرسوله وللدين هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين ومحل إجماع كما نقل شيخ الإسلام في كتابه العجاب الصارم المسلول على من الرسول محل إجماع بين المسلمين القائدين بأن الإيمان قول وعمل أي بين أهل السنة والجماعة أما الذي يخالف في هذه الجزئية يعني في أقصد في هذه في هذه المقالة في أن الإيمان قول وعمل الذي يخالف فيها فلا شك أنه يشترط اشتراطات باطلا من قبيل استحلال القلب وشرح الصبر بالكفر وغير ذلك من المسائل أما الذي يقول بأن الإيمان قول وعمل فإنه لا شك يقول بأن الذي يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين فإنه كافر والأدلة على ذلك كثيرة جدا قد استوفاها شيخ الإسلام في كتابه الذي ألمعت إليه آنفا من بينها حديث اليهودية التي كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلها صاحبها أو قتلها رجل وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها إلى غير ذلك من الأدلة المتظافرة في هذا الباب والمسألة إجماعية كما أثلثنا <تصفيق> قال والزنديق فأما الزنديق فاختلفت أقوال أهل العلم في تعريفهم ولكن هو يقرب من المنافق وإن كان بينه وبين المنافق فرق فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والمنافق كذلك يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولكن الفرق بينهما أن الزنديق يأتي ببعض أعمال الكفر الظاهرة مثل مثلا أن يتأول التأولات الباطنية الباطلة لكتاب الله عز وجل فيقول مثلا أنا أظهر الإسلام فيظهر جميع ماذا؟ جميع شعائر الإسلام ولكن يأتي فيقول لك مثلا نؤمن بالقرآن وأنه من عند الله عز وجل وأؤمن بهذه الآيات التي فيها الجنة والنار ولكن أنا أقول بأن الجنة المقصود بها هي الراحة والنار المقصود بها هو الندم الذي يأتي بعد المعصية إلى غير ذلك من التأويلات الباطنية الباطلة هذا الزنديق وهذا التأويلات تأويلات الزنادق فالزنديق هو الشخص الذي من هذا النوع وهو الذي إذا أخذ كما قال بعض أهل العلم إذا أخذ وأقيمت عليه الحجة فإنه ينكر أن قد صدر منه ما صدر ويقول لا أنا عدد الإسلام وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا أقيم شعر الإسلام ذلك. لذلك ولأجل كونه ينكر إذا أخذ فإن عددا من أهل العلم قالوا بأن الزنديق لا يستتاب بل يقتل بغير توبة لما لأن كتابته غير نافعة إذا كان هو و. قوله الكفر أو فعله الكفر واضح بين كضوء الشمس ومع ذلك ينكره ها؟ ومع ذلك ينكره فهذا ما فائدت الاستتابة إذا جاءت تستتيبه فإنه سيتوب ثم يرجع إلى كفري ثم يتوب ويرجع إلى كفري إلى غير قال فقال عدد من أهل العلم بأنه لا يستتب فهنا كلام طويل جدا في عدد من الـ الـ الـ الـ الـ الناس الذين هل يلحقون بهؤلاء الذين ذكر مصنف أو لا من قبيل مثلا الخوارج من قبيل المبتدع البدع العقدية الخطيرة مثل المؤتزلة أو القدرية أو غير ذلك الكلام في هذه الأمور كبير جدا وطويل وطويل الزيل فلا نستطيع أن نأتي عليه في هذا الدرس خصوصا وأن محله كتب العقيدة أكثر مما في كتب الفقه قال بعد استتابتهم أي هؤلاء كلهم يقتلون ولكن بعد الاستتابة أقول ينبغي أن يفصل في حال في حال سب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، فإنه قال ما معناه بأن القتل أن التائب من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه انتفى عنه الـ الـ انتفت عنه الردة أو الكفر ولكن بقي عليه الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته باستطاعته أن يتنازل عن هذا الحق لمن يشاء، فإنه بعد ذلك أي بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز لأحد من الأمة كائنا من كان أن يتنازل عن هذا الحق بدلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحق القتل اللي هو بحال قتيل في قصاص مقابلة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق يبقى. فإذا الاستتاب يُتتَّاب لكي ينتفي عنه الردة أو الكفر ولكن القتل لا ينتفي عنه بذلك هذه ثم حالة الزنديق وقد تكلمنا عنها آنسا والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يستتاب وإن كان في مسألة تعريف الزنديق وكذا ينبغي شيء من التفصيل فلا تأخذ المسألة بهذا العموم والإطلاق وأدلة ذلك أدلة الاستثابة كثيرة من السنة النبوية الشريفة لا نقل بذكرها والاستتابة هي أن يطلب من الشخص أن يرجع وأن يتوب من ما كان فيه أما اشتراط أن يكون ذلك ثلاثة أيام أو أن يكون يوما أو أن يتكرر طلب تتكرر الاستتابة طلب التوبة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات كل هذه ليس في السنة ما يدل عليها لكن الذي في السنة هو الاستتابة والاستتابة أقل ما تتحقق به هو أن يأتي الإمام إلى ذلك الرجل فيقول له توب إلى الله فإنك مثلا قد فعلت الفعل الفلاني وهو كفر ثم تقام عليه الحج ويبين له أنه كفر إلى غير ذلك فيتوب ها؟ فإن تابف بهه نعمة وإلا إن لم يتوب فإنه يقتل قال والذان المحصن هذا تكلمنا عنه آنفا واللوطي مطلقا الله أعلم قوله مطلقا أي سواء كان محصنا أو غير محصن مطلقا أي سواء كان محصنا أو غير محصن وإن كان الشارح لم يتعرض لهذه المسألة والمحارب تكلمنا عنه آنفا فهذا هو جملة ما ذكره مقدم في هذا الباب الشارح تكلم هنا عن الديوس والديوث كما قال الشرح وهذا صحيح أن ليس في الشرع ما يدل على قتله ما يدل على قتله. الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله. هذا هو الديث. يعني الذي لا غيره له. أما كون الديوث كبيرة من الكبائر ومعصية من أشد المعاصي، أنه قد ورد فيها الوالد. هذه أمور لا خلاف فيها. أما قضية القتل، فليس لدينا ما يدل على قتله، ولا يحل دم مرء مسلم إلا بأحد الثلاث المذكورة. والأصل الذي ينبغي أن يستصحب في مثل هذا، في مثل هذه الصورة، هو عصمة دم. هذا الرجل هو أسمة الدم حتى يأتي ما يدل على أن هذه الأسمة قد انتقلت أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين لا غير هذا الله أعلم محمول المبالغة في الله أعلم على المبالغة في الوعي هذا الذي ذكر عليه ما شين يقفون ضاره للمسألة بشيء الصحة لصحة الإنسان أنه في مراسرات من السف، أنت دا وصولين يعني هذا من من أه. أه. أه. أه. هذا من الأدلة التي دلناه، أنت من من ذلك النخ مؤثرة فقد صحح الأم، ولم يخالفه على ما على ما أتى، ما هذا مشي مشي الصحاب الذين سخروا كذا هذا إنما هو قروخي إلى النبي ممم <تصفيق> امم لا نبدا من الاول اظن اولا ثم النفس ثم سمى سمى النفس ثم العقل ثم النفس ثم المال <تصفيق> <تصفيق> لأنه لا يتحقق الكفر في هذه الحالة. هي لك لا يتحقق الكفر لأن صدره وقلبه لا زال مشرحا بالإيمان. هذه كلمة يقولها ليس كفر. هذه كرخة. كرخة على أن العلماء يقولون بأن الأخذ بالعظيمة في هذه الحالة <تسجيل> <تسجيل> أصلاً هذا التقسيم بالكلية في بهذا الشكل ليس أمراً مستفقاً عليه بين جميع العلماء هذا من الأشياء التي تحدثها الإيمان الشاطي رحمه الله تبارك وتعالى وهي شهد لها يعني ما هي شهد مفتدع أو شيء مذكا بيش لكن ما أظن أن النفس يقدم مطلقاً ودليل عدم تقديم النفس مطلقاً شرط شرع الجهاد فإن الجهاد فيه التضحية بالنفس وبالمال لا يشفى سبيل الدين يعني هذا الترتيب لكي تعرف الترتيب هو أن التابعة يمكن التضحية به لأجل الذي يسبقه فيمكن أن تضحي بالنفس بل يجب أن تضحي بالنفس في حالات المعينة لأجل حفظ الدين وهكذا بالعقل لأجل حفظ النفس وهكذا إلى آخر Eh la, lena hadik machi les secours. Mhm. Mhm. يو اه هو تحل بحال الشكل ديال الزان بحال لا تعرف شنو الحاله pues ديالك اذا Még mm egy -hmm. mm -hmm.